أو لم يروا أن جعلنا حراً آمناً ويتخفف الناس من حولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤمِنونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَمْسَؤٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت روم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 ونصر من يشاء وهو العزيز الرحيم